كيف أبوي الدح والناس ديال عاصمة الضباغ لندن ويكمشت وبنجلو نهي الخيالة وياللي تنذهبه تيمة وهي الشيالة وهي الشيلياني قد أغيب وتعالى عوثو قبرية بشعرها يا او كن تشوب نشل مريم ديجا يا تشي تشي ديجا و نشل مريم ديجا يا ساره يا مريم ساره اوه اوه اوه ايمن الريس علي اختي بوسره اي حسنا شكري او جنرال ايا كركيز ربيع و ايا صرحام و ايا اخويا خاليد الحجاج اللي يزار و مبرق <تصفيق> الزاورة من مكا و الماديد هم صنم سلام على العرب سيدنا محمد كنز وراه سهلي وجينا له لله متعاده عاودوا قمريه وراه ساده عوتكم ريوا رمشعر والله ماني خمم وانا رزقي ضالني من مكه وليمادينا واش ما يخالد حياك اخويا رشيد حياك